السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبعدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين أما بعد أخواتنا الكلمات الفضيلات أنا دخلت كده على كلمة أختنا محليمة بسؤول اللي عندها مشاكل في الأبحاث وعندها بيت وولاد وشغل تعمل ايه يضيع منها درجات ما قال الوقت احنا لو لا عملاش نظام بصة جماعة احنا عايزين لمعهد القرآني الدعوي يبقى وسط المعاهد الفاردوية في الأمة عامل زي دجامعة اكسفورد كده او زي الجامعات التوب تين في أمريكا يعني احنا عايزين يبقى ثالما بيخرج نماذج عليها عايزين يبقى ثالما بيخرج نمازج ذات كفاءة عليها لا اختلاك كريمة انا بحب المناقشة جدا وبحب الارض والرد جدا يعني على ذكرة انا وانت و... و... لو مبقتيش صريحة واتكلمتي هنقدر ندرس الواقع بتاعنا يعني انما مسألة ان تشوف حل ستطلقش مع الاخوات تشوف ولكن يا جماعة ما تزعلوش مننا من بعض التعقيدات التعقدات اللي انتو ممكن تلاقوها في نظام المهل لان الكل ده حرص عليك يا جماعة كل ده حرص على إن انتو تطلعهم سمعت يعني تطلعوا فعلا جاهزين يبقى المعهد القرآن الدعوي ده ان شاء الله بعد عشر سنين مثلا سمعه خريجه المعهد القراني الدعوي كده تبقى وسط ال... في الدين عامله زي خريجه اكسفورد كده او كامبريدج كده في الدنيا تبقى حاجة ايه حاجة مفهوم انها تربط على روح الفريق وخدت تربيه نفسيه وعقلية وتربط على الابحاث وتربط على التفسير وتربط على الممارسه الدعوية وتربط على الدعوه الميدانية والجولات على النت وتربط يبقى مفهوم ان ان دي انسانه تفهم اللي دي إنسانة يعني حتى فوق جواز تغلى يعني حتى فوق جواز كده بقى إيه لا جواز هذا القرآن الداعم يبقى إيه يبقى المار أغلى من من واحدة تانية من بره ما في القرآن الداعم يبقى إيه يعني يعني هيدا إن شاء الله دنيا الدنيا وصبار دي إن شاء الله من الله الممارسة إن شاء الله خلنا سنتابيل الممارسة مهمة جدا جدا جدا هو الدكتور محمد رفعت ربنا يحفظه يعني عادة بعد امتحاناته وإن شاء الله إذا الله يعني أنا هو بقى ابننا في بعض كده مع دار سواء الله بإذن الله تعالى ايه ايه ننطلق بقى إن شاء الله بإذن الله ايه في المعهد هنا المعهد الفترة اللي فاتت كان يعني متعثر شوية إدارية إنما إن شاء الله ده لا يبتفر طيب خلونا بعد نشوف المفلحة بتاعتنا إحنا العظيماتات بنشرح في إيه ها. وروني بقى ان انتوا فاكرين ومركدين ومتبعين معي أنا أشرح إيه الوقت يا جماعة. ها جماعة ماذا بتأشرح الآن أواخر الأنبياء خواتيم الأنبياء شطرا إن شاء الله خواتين الأنبياء خواتيم الأمداد ماشي من تشغلك مع أهلا شباب يعني تربية ليكي وبناء ليكي يا جماعة الحركة والشغل دناء وتربية سوف تفرز علان ليه سوف سوف نشرح خواتيم الأمداد خواتيم الأمداد احنا قلنا عنوان الجنفة ديت ايه المرة اللي فادت احنا نشرح تكتبع عظمة تان وصلنا عند الآيات بتاع الخاتمة الأمداء قلت لكم ها أفضل على الآيات دي وقتا لأن الآيات تتعلق بمفاهيم قطمة ماشاء الله ملتزمون أمزئات ملتزمون أمزئات ده عنوان الجلسة بتاعتنا لما على أن الآيات تتكلم على أن في ناس ظاهرها متدين وهم شوية ديابة أنا نهارتنا جماعة وأنا أقرأ في التفسير إي إي يعني يعني مزيد متفهم ألفاظ الآيات أنا جماعة حاسز أننا عايز أدح اللي الآيات تتكلم عنهم اللعبه بتكلم عن زياده فعلا دياعه والله العظيم ناس بتبهج في الدين غلط يعني لما ربنا قال سبحانه حاجه ربنا تقطعوا امورهم بينهم قال لك امورهم ده دينهم ودي مفعول بيه الدين بقى مفعول بيه الدين ما عادش فاعل الدين ما عادش هو اللي بيغير الدين بقى المفعول بيه الدين بقى الوسيله اللي بنطلع على اكتافها عشان نعدى الدين بقى وسيله بيتواصل بيها الناس الوصولية وتفطره ده بيقولك فعل مطوعه منقطع فعل مطوعه يعني كل مطوراته على الدين شوام مش مجرمين تطواعه على دينهم يعني عصابة تفطره امرهم بينهم حتى بيقولوا ان الضد بينهم ده جاي يعني انتوا عارفين زي كده زي عصابة وبتقسم تركه بينهم زي عصابه وتفطر امرهم بينهم افرق بينهم يعني افرق بينهم يعني يعني كانهم تصاواعه مع بعضهم يعني, يعني يعني ايه تطوعه يعني ان عصابة بتقسم غنام مع عضوك شوية عصابة قعدة تتأمر على الدين بتاعها تقطعوا قالوا ان المضمن فيه فعل توزعوا كانوا بيوزعوا غنام على نفسهم ده مبقاش دين جماعة ده دين يا جماعة ده مقاش جماعات وكل جماعة عشان كده اخر الآية كلهم هنا راجعون كلهم الينا راجعون يعني في محكمة يوم اليوم تتعامل الخلاف الديني بس محكمة هيقعد فيها كل أصوات الجماعات الإسلامية وكل الدعاء وكل قادة الفرق الدع وكل قادة الجمعيات الخيرية وكل قادة مواقع النت الإسلامي وكل اللي اختلفوا وكل أخين في فريق عمل اختلفوا مع بعض في الشغل الفريق العمل وكل أخ على بالطربيزف سعمل ولا سحب إيدو وخرب العمل بسببه توقفوا كلهم إلينا رجعون الكل راجع والكل يتحسب إن إذن ربنا غبنا سبحانه تعالى محكمة للخلاف الديني ده قال محكمة اللي زانا واللي سارا محكمة الكل كلهم كنوا إلينا وراجعون يعني هذه الآيات آيات ملتزمونة أم ذئات يعني أه الخطة بتاعتنا في الشرح بتاعها قد مالكم أنا عايز أقف معها مرة واثنين وثناثة أربعة وعايز أرسخ المعالي إن شاء الله وإذن الله الخطلة الأولى بعد طبعا المقدمة اللي احنا دعناها المرة نتاتت وقف مع قول الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون هناخد فيها خسائر الفردية خسائر الفردية ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فعمدون ده النهاردة ان شاء الله خسارة الفردية وبعد كده هنعلق على الآية بعدها الآية 93 وتقطعوا امرهم بينهم كل الانين رجعون هنأخذ فيها غتائر التعصب والتفرق غتائر التعصب والتفرق وتهديد الله للطيار الإفلامي. ده با... عشان كده يا جماعة ده لكم كلام خطير لان احنا هنأخذ في الشرح ابحاث في غير الخطورة بعد كده بإذن الله فهذا دعني هنبدأ في شرح الآيات بقى هنبدأ في شرح الآيات بقى من أولها تاني من أولها من أول الآية بقى 92 بقى تاني يعني سبحان الله العظيم نبدأ بقى إيه نبدأ من تاني آآ آآ نبدأ بقى من الآية بتاع النهاردة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إيه هنا يا جماعة إن هنا ال يعني هنتكلمين عن إيه النقطة العلمية ان كلمة واحدة جت مع كلمة فعبدون ان الوحدة الوحدة يعني الآية تقول ان هذه هدي امتكم امة واحدة وكلمة الامة الامة هي الجماعة ذات المقصد الواحد تصوروا رفين يعني اللي تضيع مصر ايه ان مصر بتاع عشرين اتجاه علمانيين بيقولوا لا يمكن لم يحكم واسلاميين بيقولوا مش اقصدكم غير الشريعة ويبراليين بيقولوا لا عايز يعمل حاجة يعملها وقص المجتمع بتقطع ان انا ضرق امريكا امة لان ال ال ال ال ال ال مقاتل ملايين كلهم لهم اتجاه واحد في الحياة فكذلك بالضبط الامة هي الجماعة ذات المقصد الواحد والهدف الواحد في الحياة القوية يتكامل عشان مقصد واحد اما في امتكم انتوا لكم مقصد واحد امة واحدة امة واحدة وانا ربكم فاعبدون الوحدة والعبادة امة واحدة مع فاعبدون يبقى يعني سبحان الله العظيم كنت بتكلم مع اخ البرح من, إخوان من اخواني حبايب يعني طالعانهم رفت التربية اربعة اذن الاسعة تعالى بفض بعد اسابيع فهو بيقول لي مش هقدر اطلع لان ما عنديش غير اجازات فانا هعينها لحد العشر 10 الاخر من رمضان واطلع على عمره الوحدي في العشر 10 الاخر من رمضان فطبعا عمره الدرجاته طالع فيها يعني كل اخواننا بيئه ايمان باذن الله سبحانه وتعالى فبقول له يعني انت عايز تطلع عمره الوحدك اطلع ولكن العمره اللي فيها بيئه ايمان لازم يبقى لها الاولويه في حياتك لانه اخواني اذا فرقتنا العباده فلن يجمعنا شيء من مداخل الشيطان خدوا بالكم من الخطير ده من مداخل الشيطان لتفريق الصف من مداخل الشيطان لتفريق الصف هو الفكر الفردي في العبادة. هو الفرديه في العباده مش ربنا في الاعتكاس مع اخوانك اه او مع اخواتك روحوا بقى اسجدوا لوحدك على الطريق مش هتعرف تطلع العبره معاهم مش هتعرف تصل القيم في الصف الأول في, في وحدك كلام جميل ان الانسان يبقى له اوراد مجاهدة فردية ولكن لازم تبقى بيئة الامان اصل بالنسبة لك المجاهدة الفردية تبقى زيادة عن بيئة الامان ما زيادة عن بيئة الامان خليه مجاهدة فردية انها مش الاصل انك انت خلاص ايه فاصل وتوم ايه مطلق لوحدك يعني عايز افاق بالاخ يعني ان الاخ عشان قلبه بيسيب الاخوة اه يعني يا جماعة <تصفيق> انتوا لا تتخيلوا كمية الخسائر اللي هنخسرها لو تفرقنا يعني الآية دي من خطورتنا أنها جمعت بين العبادة والوحدة كأن من المعاني اوع العبادة تفرقنا اوع هم قلبك وهم دينك يفرقك ويعزلك على إخوانك اوع هتفتكر أنك هتقدر توصلي لوحدة لوحدك فيش حاجة هتوحدنا وهتجمعنا قبل الاجتماع على العبادة وهي دي فكرة بيئة الإيمان يا جماعة فكرة بيئة الإيمان هي الاجتماع على عبادات في وقت يوم مستقطع مقبس يعني إنا بيقدروا الأرقم كان الصحابة بيقوموا إليه الا طب كل واحدكم من في بيته مش هيقدروا غير لما يكونوا مع بعض بالذات في البدايه ان منطلق كانوا بيتجمعوا الصحابة كل يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم يقعدوا يذكروا ربنا النبي يذكر هم يذكروا النبي يعظ وبعد كان النبي يعظ ويذكر شويه ويوم يذكروا ويستغفروا ربنا الا طب كل واحد يستغفر في بيته او في مكان لوحده يا جماعه بيئه الايمان لا بنفهم ان لوحدنا مش هنقدر مع حدك مش هتقدر يبقى ده فكرة بيئة الإيمان هي ليه فكرة نترم من عشين كده ان هذه أمتكم من المخاطب الخطاب للأمة كلها الخطاب للطهر الإسلامي الخطاب للشباب اللي فقد الهوايا بتاعته وانضغر بالغرض الخطاب للكل ان هذه أمتكم قمة واحدة لازم تتوحدوا وانا ربكم ساعبدون ولاد من عبادة توحدكم مش النعمدة تفرقكوا احنا مشكلتنا في الطهر الثلاثي ان العبادة فرقتنا ان كل واحد عشان يشوف قلبه بعد عن اخوانه الأخ المنطلق الأخ المكتهد بعد عن اخوانه عشان يشوف قلبه اتصرقتنا عشان كده انا يعني حاجة اسمها خسائر الفردية في العبادة والدين دي ورقة انتوا هتكتبوها وتعملوها بإذن الله وشمعتوها ليه برضو خلاص خسائر انا عايز اتنين من الاخرات كده بقى الورقة دية تكتبوها ويعملوها خسائر الفردية في العبادة والدين فقطقوا دمكم معايا وركزوا لان ده يبقى دستور لنا تبقى دستور في الورش دستور في المهد القرآني دستور في الحياة خطر الفرديه في العبادة والدين ده بيوجه للأخ أو الأخت اللي عايزين ينطلقوا لوحدهم هتنطلق فتره وبعد كده هتفطر ومش لاقي حد يسندك انت الخسران انت الخسران انت الخسران لو ما قدرتوا تفهموا ايه لبعض لو ما قدرناش نفهم قيمه الوحده وقيمه روح الفريق الخسائر الفردية واحد لوحدك مش هتقدر 2 لوحدك مش هتوصل 3 لوحدك مش هتثبت أربعة لوحدك مش هتفصل خمسة لوحدك مش هتثمر ستة لوحدك مش هتفرح مش هدوق الفرح في الدين سبعة لوحدك انت مجرب تمانية لوحدك ستدمر تسعة لوحدك مش هترفع عشرة لوحدك مش هتدخل الجنة ولا يقول لها يا جماعة الكلام ده ايه الكلام الخطير ده تعالوا ما نجيب قديلة من القوان والسنة على كل كلمة في هذا الدستور دستور روح الفريق دستور روح الفريق ده يبقى دستور من اسمنا خسائر الفردية في العمالة والدين دستور روح الفريق واحد لوحدك مش هتقدر الدليل ايه الدليلنا اصحاب الكلس لا يمكن لولا دخوة في الايدي كان الدجار ان هما كانوا يستمروا في وجه البقر لا ممكن لولا يعني من اسباب ان اصحاب الكهف وصلوا للدرجة اللي وصلوها ديت انهم حبوا على اخواتهم يعني ربنا بيقول فؤ ولا كهف هو الاحب الى الله فؤ ولا فؤوي فؤ اصقوا فقالوا والاحب الى الله اصقام فقالوا ولا اصقاموا فقالوا انا التلاقي الفردي ممكن يبقى ولكن للطلاق الجماعي هو الصعب فلما انتركوا مع بعض ايدهم في ايد بعض حبوا على بعض مفيش ولا واحد وقف فيهم يبقى لوحدك مش هتقدر لوحدك مش هتقدر والدليل على كده اصحاب الكاف ان لا يمكن كانوا يصبروا على هذا الواقع الرهيب ويصبروا على القرارات الرهيبة زي قرار الاعتزال في الكاف لا هم كانوا مجموعه مع بعض وكان في روح فريق منهم من بعض اثنين لوحدك مش هتوصل عشان كده في الفاتحة بنقول اهدنا الصراط المستقيم مش هدني ده ده ز... ب... ب... بالرب اهدنا مش المفرد مش هدني لان انت انت عايز تمشي في الصراط المستقيم عايز تفضلي ماشيه صح مش هتقدري لوحدك يبقى لوحدك مش هتوصل بدليله لنا الصلاة المستقيم عن توصل في طريق صح اه خليك مع اخوانك لوحدك مش هتصل ثلاثة لوحدك مش هتفصل يعني أنا مش هتفصل يعني مش هتقدر تأخذ قرارات عالية يعني عشان كده آيات الفصل زي يقولوا نا وقالوا سمعنا وأطعنا اللي فيها فصل اللي فيها فصل انهم قالوا بزمان الماضي بزمان الماضي سمعنا وأطعنا المفروض سمعنا وسنطيع اطعنا ده هذا اللي صار طعنت إذا أنت لسه سمع هي ديك المتاعة الجيوش الغربية consider it اعتبر يعني اعتبر ان, ان المهمة انتهت طب ان انت ما تقفزتش تبعنا ان انا فاصل على الطاعة انا هطاعة هطاعة يا رب لاخذ نفس حياتي طيب ايات الفاصلة دي لي وقالوا ثمانا وقطعنا جات اي جات بصرقة الجمعة وقاموا الجماعة ايه وقاموا الجماعة منورة وناليا الدنيا كلها مهور وقالوا ثمانا وقطعنا ادروا يفصلوا انت لما كان الوقت الدين باع ابن يبدو القرارات العليا في الدين ازاي ابن يبدو القرارات الصعبة في الدين ازاي لما كانوا عباره اربعه لوحدك مش هتثبت مع حدك مش هتثبت ان بعدك تمام يكون المؤمن للمؤمن كلب يام يشد معوبه بابا يشد يعني اللي هتيجي تبعت منكم التانيه تقوم شدناها انك هتيجي يبعت ولا يشبق ولا يضرب التاني يقوم شده تلاقي حد يشدك تلاقي حد ياخد بضهرك تلاقي حد يساندك يبقى اللي مش هتسمت يشد بعضه بعضا يشد بعضه بعضا يعني سبحان الله العظيم يعني يا جماعة أنا جابه هنا عشرة ولكن يعني يعني سبحان الله العظيم احنا قدر لو عدناها هنلاقي مليون مش عشرة المؤمن من قاته أخي اللي اقتركت بها يعني انت عمل وحدك يعني انت بالغير مراية يعني المرايا الكاشفة المرايا الكاشفة هي تقوه الله يعني من غير الاخوة في اللقاء مفيش مراكة اشوف الطريق لوحدك مش هتثبت يشد بعضه ومعضه والدعاء بعد موت الاخ اللهم لا تحرمنا اجراء واحدة تفتن بعضه كأن كان ده طلبة مسكة في الطوبة بتاعتي لما الطوبة دي وقت انا بقيت الطوبة الطوبة بتاعتي ممكن سوقع انا كمان يبقى ايه يبقى لوحدك مش هتثبت لوحدك مش هتثبت خلاص طيب دي انا بدقول اختلاك الكسد الواحد خمسة لوحدك مش هتثمر يعني الواحدك مش هتستمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مع الجماعة. يض الله الأحداث محققة في صدر الأنفس الله مع الجماعة. إذا اذا إحنا لما نريد إذا نك الله كده معنا. هو ده صل بنصر والفتح المبين. إذا أنت الواحدك أنت الواحدك ما يض الله مع مع الفردية. الفردية ما فيها يض الله مع الفردية. إذا اذا ايه يض الله مع الجماعة. يعني الواحدك مش هتستمر. لوحدك ما أنت عشان كذا يعني سبحان الله العظيم وتعاونوا على البف على الدول ده حاجة عالية جدا ما حدش يقدر يحمل الواحده ستة لوحدك مش هتفرح والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديث محققة الجماعة رحمة والفرقة عذاب والفرقة الفرقة بين المتدينين زي ما قلت لكم في المتاثمون أم ذهب في شرح الآيات المرة الفتت أن القرآن لم يفرق بين من تفرق بنية حسنة ومن تفرق بنية سيئة يعني في واحد مثلا بين الروبية يا رب أنا سبت إخواني لأن كانوا غلثة وعندهم تناكه تناكة ويخير مكلام ده ملاكش عظر الفرقة لا يوجد لا أعضار لا يوجد أعضار لأهل الفرقة عشان كده والفرقة عذاب هدوني العذاب وانتي لوحدك ومش لاقي حد يسندك ومش لاقي حد يشدك ومش لاقي حد يلقلك الشهاده عند الموقف ان وحدك عايز لوحدك انت حرة يبقى لوحدك مش هتفرح سبعة لوحدك انت مجرم انت مجرم ازاي انما طبعا قال ان المغفره الاسبوعيه كل اثنين وخميس بترفع عن العبد ها بسبب ايه بسبب لو متشحنين يعني كل اثنين وخميس بترفع عن عبد الله فهيغفر الله للعباد للمؤمنين الأجمعين إلا لعبدين متشاحنين اللي اكتنى المتشاحنين يقال اترك هذين حتى يفيقها دول ما يتغفر لهمش يبقى ده خلاص اكتنى المؤمنين اتحرموا من مغفرين سوية إنما فيه كمان مغفرة سنوية ليلة تصل من شعبان ربنا يتطلع على أهل الأرض فيغفر لكل عبد مؤمن إلا لمشرك أو مشاحن مشاحن دي يبقى فيها الخلاف اتحرمت بالمغفرة السنوية طب المصير مش كده المفروض إن لنت الأدر رفعت بسبب مشدة حصلت بين اثنين companions في في لو نبى راح يلوم على لنت الأدر فنبى ضرب أخباره بأنه رفعت بسبب ال مشكلة لنت الأدر يا اللي هي مو أعظم موسم مغفرة السنة أعظم موسم مغفرة السنة في المحرم من المغفرة الإضافية والمخفرة السنوية من اللي تضرر اللي تضرر الاثنين المشاكلين إنما لنت الأدر كل الأمة تضررت الأمة كلها حرمت من لنت الأدر بسبب مشكلة ما بين الذين بسبب مشكلة ما بين اخين يعني الامه كلها ممكن تحرم من ان بسبب خلاف ما بين جماعتين اسلاميتين الامه كلها ممكن لا طب والامه كلها تحرم ليه لان واجب على الامه كلها واجب على الطال الاسلامي كله واجب عليكوا كلكم لو شفتوا اثنين من اخواتكم بيتشكلوا ان انتوا تتدخلوا بينكم. في صالحهم لان صوت من خلافهم هينعكس عليكوا كلكم شفت عشان كده سبط قال لان اعتكف في الآن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهر الحدث خطير جدا يا قلنا حاجة أخي عن أخوة بالله الأخوة في الله الأخوة في الله والتعاون أحب من اعتكاف في المسجد نبو شهر طب صلاة المسجد نبو كفضة ألف فضة طب شهر يعني 30 30 في ألف بثلاثين ألف يعني ألف شهر يعني يعني أعتكف في مسجدي هذا شهر شهر والفالف ألف يبقى شهر ب ألف شهر يبقى نبي قال إن الأخوة وإعانة الأخ في الله وحط كده في إنس خوّك أحب إلى الله من حاجة صابه ألف شقة حاجة صابها ألف شقة لتناس يعني الأخوة في الله صابها أعلى من ليلة القدر ليلة القدر خارج من ألف شقة الأخوة صابها أعلى من ليلة القدر فتخيلوا بقى إني بسبب مشكلة بين اثنين حرمة الأمة كلها من خلال الأرض يبقى الأحده كده مجرم ولا لأ يبقى انت لما مع خواتي. يبقى لما تنفضي اللي فلانة تبقى مدير عليكي وتسمع كلام فلانة اللي مسؤولة عنك في الفريق بتاعك وتسمع كلام فلانة بقائمة الورشة بتاعتك يبقى كلنا محرومين ولا لا يبقى كلنا مضيئة يا جماعة لوحدك انت مجرب انتو بتجريم بحق الامة كلها ساب الفردية ثمانية لوحدك ستدمر ستدمر بدليل ايه ها كلام يعني انا عايزكوا تكتبوني شاهد لوحدك ستدمر بدليل ايه قصة او حديث ظمن اللي فكر بطريقة فردية في ها برصيصة برصيصة مش راح عمره رمضان لوحده <تصفيق> عمره رمضان لوحده داعاش يقبض سبعين سنة لوحده سبعين سنة لوحده عشان اللي يقولك انا هطلع عمره لوحده وهنعمل لوحده برصيصة العهد الشيطاني تدرجه لحد ما موته كافر كمثل في اللي اطف امره كافر الشيطاني قال الانسان اكفر فلما كفر قال انسان يكفر لما كفر هو هو هو لعب في ايد الشيطان اه لا ما فيش الشيطان ده لعبه ليه ده لعبه في ايد الشيطان لانه لوحده الشيطان لعب بيه ولو كان له صحبه لرفع ولو كان له صحبة لصحوه طيب تسعه لوحدك مش هترفع قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى علل يبقى امتى هنعلى وامتى هيخفر استعلاء لا. لما نبقى مع, ايه؟ مع بعض عشان كده ربنا يقول له عباد الرحمن الذين يمشون يمشون جماعة هو على الارض يبقى بعد الجماعة جاء حرف الاستعلاء يمشون وهو الجماعة هي حرف الاستعلاء يبقى مش هتعلي من غير من غير صعبة عشان كده انت بتقفر انا بقى اصلي الوحدي بدرجة اخوي على الوقت بجنبي بقى بسبعة يبقى منوحدك مش هترفع اعمالنا مش هترفع الا ما بعد عشرة لوحدك مش هتدخل الجنة طب والدليل قول الله سبحانه تعالى وَسِبْكَ الَّذِينَ اتَّقَهُ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَى مره بتارسه ومقول لهم ليه يا ربنا قال زُمَرَى مقالش زُمَرَى لَفُرَضَةَ إلا قالها صف صغير ولكن نشاء الله زكي جدا قال قال الله يا جماعة قال لأن اللي مشي لوحده لا أعلمش يكمل يعني الأكبر الكبار ما عارفوش يجبوها النقار الكبار قالوا لأن ما حدش يدخل الجنة لوحد الكلام ده هو ده اللي جاب قال ان اللي اللي مش لوحده ما عرفش يكمل اصلا الشيطان ضحك عليه في الطريق وقطع بالطريق يبقى الذقه اللي دي تقوى ومصبرش يكمل غير ان كان ايه وسط صحبه الإنان عشان كده فما لنا من شافعين ولا صديق الحبيب بيتدموا على ان بنشوف صديق الحبيب يوم القيامه طب اخدت الدنيا انا رأى الصلاة يقول اول زمرة يكون متمسكون لي لانهم كانوا في الدنيا متمسكون فعشين دماء بقوا اول زمرة يدخلونا الجنة بقوا الارائع البشرية الارائع بقى لوحدك مش هتدخل الجنة لوحدك مش هتمان المقامات العليا يبقى عشر حاجات دول خساير في العبادة والدين ممكن نسميها خسائر ترك بيئة الايمان ممكن نسميها خسائر خساير فكر المجاهدة الفردية دو يعني قبل فكر بيت الإيمان ان الاول لازم في بيت الإيمان اجتمع عليها وبعد كده عندك طاقة تودي في المجاهدة الفردية فمين المفهوم ده المفهوم ده خطير جدا يا جماعة خسائر ترك بيت الايمان خسائر يعني انا لا أمكن المجاهدة الفردية المجاهدة الفردية الفردية العمر الفردية العبادة الفردية طلب العلم الفردي كل عظيم عظيم عظيم لكن بعد بيئة الايمان لكن بعد بيئة الايمان الا بعد الايمان وبعد كده فوق الطاقه يبقى ايه يبقى مجابه فردية لما احنا هنحافظ على بعض وبعد كده عندك فوق طاقة انطلق بقى لوحدك واوصل لي هيبقى شيء عظيم جدا جدا جدا ولكن نسيت الايمان عشان المجادة الفردية الكلام ده غلط يبقى ده الترتيب اخوانا ده الترتيب خسائر الفردية في العبادة والدين أو دستور روح الفريق أو ابن الخسران يعني ده فعلي على آية 92 وتسعين إن شاء الله بإذن الله هنكمل المرة جا بإذن الله على على آية 93 وتسعين بإذن الله صارت على يعني دي يعني إيه أبحاث في الأول أبحاث عن بحث خسائر الفردية بحث خسائر التعصب والتفرق بحث تهديدات الله للطغيان الإسلامي في القرآن دي كلها بس أبحاث في المبناية وبعد كده هندخلين إيه إن شاء الله بإذن الله في الشرح التفصيلي ربنا يبارك فيكم وربنا يسعدكم مين ده لا يعملوا مراة بتاعت دستور روح الفريق آه من اللي عملوا ديت دوتوا الله وصل تبي قالوا دوتوا الله وصل تبي وناه وآمالوا أنا ربنا وعدينا كمان <تصفيق> خلاص يعني روح فريق برضو إن شاء الله بإذن الله ربنا عندكم ولي لو لقيتوا شواهد ثانية حطوها برضو بإذن الله إن شاء الله مجموعة ربنا بارك اختنا آه... يعني كتب مجموعة سوا حلو جدا روح الفريق جميلة أو أو أو وأتخلي الموضوع سهل جدا بإذن الله ولو أنت درستوا قصة أصحاب الكاف اللي انا بديها تخرج بصعب وبعض أخواتنا بيقضوا الوقت على النت أنت بس لو عرفتوا حد بيأخده منكم ان شاء الله الله بقى حاجة مفيدة جدا يعني بتكلم فيها على سألت روح الفريق اللي كان بين أصحاب الكاف وازاي ان خد مشكلة روح الفريق ان الفضل ما بنسبشش حد يعني أنتوا ستة تعملوا البحث طيب مين ده اللي كتب بديه من الكلام بديه الفضل ما بنسبشش حد الفريق عملها فبيبقى فيه زوامان الانا بتاعتنا بتموت وبيبقى عندنا ذات العمل ذات العمل الجماعي الانتباه للديد حي يحيي تعرف اي ما شاء الله اخترنا ناهد انتجبت كنمنا من الانترنت على على جروب على ال على الواتس بتدرست في اصحاب الكاس تعالا لمن سينسب الفضل اه ما شاء الله اي تعال خلاص ممكن تاخذوا من اخترنا ناهد ذاب اذا نسمح تعالى لو انتوا عايزين تدخلوا في المسابقة ديال ان شاء الله بإذن الله يا ربنا يسعدكم ويبارك فيكم النفس النهاردة والله جماعة كلفكم أرhaps كتير وكدف النهاردة تعبكم وبهديكم ولكن انا يعني سبحان الله العظيم يعني ربنا نجاكم مني إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله يعني عمل بتحنا كبير شوية بإذن الله أصبحت علاء ونلتقي في سورة العنكبوت شوية ونلتقي في سورة العنكبوت بإذن الله سبحان الله تعالى ربنا يسدكم ويبارك فيكم ويحفظكم محتاجين شوئات نشدقة محتاجين شوئات همة انا كنت محتاج منكم كذا حاجة كنت محتاج اه اه منكم كذا نقطة النقطة الاولانية كنت محتاج ان احنا قريبا نعمل بايه الله ادفعات على ليلة خاصة لي يعني نتناقش يعني فيها اسمع فيها مشاكلكم اسمع فيها افتحلي قلبك مشاكلكم برضو اسمع فيها ويحبزة لو دفعة قولة برضو سيبقى موجودة أو خلاص أو لو على قد يعني ان شاء الله بذل الله أسمع فيها أفكاركم دي نقطة الحاجة التانية أنا عايز جنسة أو يعني يبقى فيه معرفش بتسموها انتو ايه بتسموها انتو لينك آه, اه اه أنا عايز برضو جنسة لمقترحاتكم في تطوير المعهد في تطوير المعهد من حيث المنهج والإبارة من حيث المنج والإدارة والأفكار التربوية دي نقطة تانية مهمة جدا النقطة التالتة أنا عاود إن شاء الله إذنها جلسة عشان صفحة الفيسبوك آآ آآ الخاصة بي أنا أنا عايز أفكاركم في تطوير الصفحة افكاركم في ازاي نبني يعني انا بلاحظ يا جماعة احنا بنعمل اعمال مهمة جدا في المحل القرآن الداعوي في الغفل الغفلين في خلاة الرحمة وزي بتاع اضحار الكافس مصعب بصد من التالي للوقتي بعض اخواننا بيذكرها على مد بنعمل اعمال ولكن انا حاسن الاخوة والاخوات ريش حاسين بينا يعني ازاي الصفحة يبقى ليها دور فاعل في التزام الشباب وفي تربية الاخوة والاخوات ازاي الصفحة يبقى ليها دور فاعل ايه محتاجة ايه م طب ناقصها ايه يبقى اصلا انا اعمل مقاطع مثلا دعوية جديدة للصفحة طب ناقصها ايه ان يبقى في فرقه تفاعليه للتواصل مع الشباب والبنات وتتكلم معاهم وتفجر الطاقات اللي جواهم يعني ناقصها ايه يعني انا عايزكم برده ايه دي نقطة ثانيه اللي هو يعني مقترحاتكم في خصوص الصفحة دي حاجه نفتحها ومقترحاتكم في تطوير المعهد الكلام ده مش مستعجل عليه يعني كلام ما شاء الله نبدا واحده يعني موضوع تطوير المعهد تطوير الصفحه يبقى من خلال طيب خلاص دكتور محمد رفعة بيقول ان أفكاركم في تطوير المعهد من حيث المنهج والإدارة والافكار التربوية دي هتبقى في المعهد عندكم ان شاء الله بنزل عبأ موضوع على المنتدى على المنتدى إن شاء الله وإنتوا تكتبوا بالنسبة لتطوير الصفحة أتكلمت مع أحمد ودين خلاص برفقة تطوير الصفحة أنا أعمله على صفحة الفيسب وانتوا تدخلوا على صفحة الفيسب إنتوا تدخلون انت على صفحة الفيسب بإذن الله سبحانه تعالى تكتبوا المقترحات بتاعتكم للصفحة والسوشيال ميديا زي التليجرام بإذن الله سبحانه تعالى والحقيقة فيه موضوع الليلة الخاصة بمشاركاتكم مفتاح لقلبك وأفكاركم ديات أنا برضو إن شاء الله بإذن الله أعيدها ضروري جدا جدا جدا بس يعني إيه يعني نعملها بشكل إيه يكون حلو وقلائك وتكون بره معاد المعهد بره موعد المعهد لأن أنا عايز أبقى قاعد معاكم من غير ما تكون مشغول بحكم بره موعد المعهد وممكن تبقى قولة وثانية ممكن تبقى دوقف عائد قولة وثانية أو أنا نفس يا جماعة يعني نبدأ نتبنى شوية بطاقة قول ماشي ممكن يبقى لقائل أولى والقائل تانية يعني ممكن يبقى لقائين مجمعين مع بعض يعني أنا عايز بس يا جماعة أنا حاسي أن أولى إحنا لأننا على نفسي ما بديش أولى حاجة فأنا حاسي أن أولى كده بعد عننا خالص فالمفروض مهمتي ومهمتكم إن إحنا نحتضن نحط ضد أولى وإن إحنا نبدأ نفجر الطاقات اللي جواهم وإن إحنا نبدأ ن -ن -ن نطلع ال ال يعني شوف يعني انتوا ما شاء الله لا قوه بالله انا سببت معاكم تقريبا عارفه وعارف ما شاء الله عمل ابحاث ايه وعارف انا عايز اشوف اولى بقى ايه اللي هيطلعوه ايه اللي يقدموه ايه الاضافه الجديدة اللي يقدموها دول مستقبلنا جماعة الدفعات كل ما الدفعات بتيجي ده مستقبلنا يعني انا كنت لسه بتكلم مع يعني فريق العمل بقى استاذ ياسر دكتور محمد رفعت ان احنا عايزين قناه فضائيه تتبنى المعهد وتتبنى بس الحاجات بتاعت بقى عايزين نوصل صوتنا اكتر للناس احنا ابدأ اعمل الكلام ده عشان الطيار الاسلامي يبقى مخصط يبقى طيار عالي يبقى فيه مربيل و مربيان قضية التربية تتفجر في الطيار الاسلامي فاحنا عايزين من جد الناس عبا نبقى اصحاب رسالة مش قضيتنا نفسنا اللي, اللي باهدل طيار الثلاثية العامة ان معظم بفكر في مصلحته مصلحة قلبي مصلحة ايماني مصلحة دعوتي عايزين نفكر معها للامة عايزين لكبر ربنا يسددكم ويبارك لكم يعني لحظات طيبة وإن شاء الله بإذن ربنا يجعلها في نزلنا إن شاء الله بإذن الله نلتقي إن شاء الله نارضه في ستن عمكبوت سبحانك الله ومحمدك عشان لا إله إلا أنت استغفرك وقته